وَالَّاتِي يَئِنَّ الْفَاحِشَةَ مِن نِّسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِّنكُمْ فَإِن شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا وَالَّذَانِ يَأْتِيَانِهَا مِنكُمْ فَآذُوهُمَا فَإِن تَابُوا وَأَصْلَحُوا فَأَعْرِضُوا عَنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ تَوَّابًا رَّحِيمًا إِنَّمَا توب الى الله للذين يعملون السوء بجهاله ثم يتوبون من قريب فاولئك يغفر الله عليهم وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ تَابَ عَنْ ذَنبِهِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتُقْبَلُ مِنْهُ وَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار عذابا أليما يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا يحل فَاعْبُدُوا اللَّهَ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُكُمُ ۗ إِنَّ إِلَيْنَا بِفَاحِشَةٍ مُّبِينَةٍ وَعَاشِرُوا فَإِن كَرِهْتُمُهُ فَنَعَسَاءَ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا